سوره النحل بسم الله الرحمن الرحيم الله على على 121. خلق الإنسان من نطفة فإذا, فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفع ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال تريحون وحين تسرحون وتحمل أفقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبضال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبير ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه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 119. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حية تلبسونها 111. وترى الفلك مواخر فيه من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض سُبُلًا وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 غير أحياء وما يشعرون إياهن يبعثون إلهكم إلهون واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم مكره قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا يصرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا ؟ زل ربكم قالوا, قالوا أساطير الأولين ليحملوا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 فخر عليهم السخف من فوقهم وأتاهم العذاب, وأتاهم العذاب من حيث لا ان الخزي اليوم والسوء إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم فالقوا السلام ما كنوا المث والمتكبين، وقيل لي الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير،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 بما كنتم تعملون هل ينظرون إلَّا أنتَ يَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَفْسَاهُمْ يَظْلِمُونَ فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دون قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمّة رسولا أن يعبدوا الله أن يعبدوا الله وجدنا بالطاعوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالا فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضي وما لهم من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 الذين يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء نذاردناه أن نقول أن نقول له كون فيكون ولا أجر الأنفس أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكنون وما أرسل من قبلك إلا رجالا إليهم فاسألوا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 أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم فإن ربكم لرءوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفين أسجد ما في السماوات وما في الأرض مذابة مذابة والملائكة, والملائكة وهم لا يستكبرون يخاف وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا افغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله الضر فإليه تجئون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريقكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكثروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون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 ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم, ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدون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 فزين لهم الشيطان، فزين لهم الشيطان فزين وأعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة, وهدى ورحمة لقوم يؤمنون لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا, لبنا خالصا سائغا للشاربين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 من الشجر ومن ما يعرشون، ثم كل من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلنا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فيه شفاء للناس، إن في ذلك لا الَّذِينَ قَوْمِي يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ علم شيئا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق 122. الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل فَذَٰلِكَ وَرَزَقْنَاكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُم رِّزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا, شيئا ولا يستطيعون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 فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر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 النعال وجعل لكم من جلود الأنعال بيوتا تستخفونها يوم ضعلكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها وأشعارها ثاثوم متاعا إلى حين والله وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابين تقيكم الحر وسرابين تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما ويعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا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 ألقوا إلى إنهم القول إنكم وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم كانوا يفترون الذين كفروا وصجوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب, فوق العذاب بما ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا عليها هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة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 أَعْهَدِ اللَّهِ مِن ذَعَهَتٍ وَلَا بعد وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ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 يوم القيامة ما كونتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكن أمته واحدة ولكن يضل من يشاء ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء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 114. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 115. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون 117. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشرفون 118. وإذا بدلنا قالوا إنما تُمُّفَتَرَّ بل أكثرهم لا يَعْلَمُونَ قُلَّزَلَهُ رُوحُ الْقُدُّسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدَاهُ وَبُشْرَى لِمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّ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 في صدرهم فعليهم غضب فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يه أولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا, ثم جاهدوا وصبروا إن ربك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 يأتينا رزقها رغدا من كل مكان فكفرت, فكفرت بأنعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم 113. العذاب وهم ظالمون 114. مما رزقكم الله حلالا طيبا 115. نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم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 ان يتبع من لا تعذره حنيفا وما كان من المشرفين إنما جعل السبت على الذين اختلافوا فيه وإن ربك لا بينهم يوم القيامة يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون سبيل ربك بالحكمة والموعظة وإن عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم له وخير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيقا مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون